مَا يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ وَيَأْكُلُنَّ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ فلما جاء قال رجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديه إن ربي بكيبهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما